بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبفوث وتكون الجبال كالعهن المفوت 117. وأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية 118. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية